أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين شركه الهدى شركه دعويه غير فَسَوْفَ ذرهم وَمَا ويتمتعوا ويلههم قَرْيَةٍ فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه مِنْ ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لمجنون لو ما بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا كانوا مُوتِينَ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 لقالوا إِنَّمَا سكرت أَبْصَارُنَا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم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 en dat is ook een van de belangrijkste vragen. Ik wil ook een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 والجن خلقناه من قبل من نار السمون وَإِذْ قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالق بشرا من صَلْصَالٍ من حمأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا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 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إِلَّا من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جهنم لموعدهم أَجْمَعِينَ لها سبعة أَبْوَابٍ لكل باب منهم جزء مقسوم إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وعيون أُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صدورهم من غل إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ متقابلين.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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل موط إنا لمنجوهم أجمعون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 فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجين ان في ذلك لآيات للمتوسمين وانها لبسبير مقيم ان في ذلك لآيه للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام من مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وَكَانُوا ينحتون مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خلقنا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فاصفح الصفح الجميل إِنَّ ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم